طيب نعرض مثلا كده السئلة قبل ما نبدأ الدرس إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له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 إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام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 قبل أن يبدأ درسنا وحتى يتهيأ إخوانكم أو ينتهي إخوانكم من الصلاة هناك امران قد عرضا أما الأمر الأول فمسألة الوصية الواجبة في الدرس الماضي لأني تعجلتكم فيها شرحا لأني كنت يعني يومها على عجلة من أمري فيظهر أن نفرا منكم لم يستوعبوا ماذا المسألة وطريقة التوريس فلزاما أعيد عليكم هذا إن شاء تعالى فوضيحا ولكن سؤالا عرض وهو سؤال يمكن وصفه بالمعضلة أو السؤال الرائع هو معضلة من جهة وسؤال رائع من جهة يقول لو أن الجد أوصى طبعا لا إشكال إن أوصى لمن لابناء ابنه المتوفى أو لبنات ابنه المتوفى لا إشكال فيها. إن كان قد أوصى لهم فالوصية واجبة مثل ما ضربت لكم المثال في الدرس الماضي بمن بمسألة عندنا في أهلنا وهي مسألة التي وقعت في أسرتي أنا شخصيا من وصية خالي لأبناء ابنه المتوفر لأنهم يحجابون ويحرمون الإرث بمن بأعمامهم هذا لا إشكلة أما الإشكال لو كان قد أوصى بوصية هي السلس مثلا لمشروعات خيرية كبناء مسجد أو كشراء كتب لطلبة العلم وأرى هذه الأمنية في أعينكم جميعا تقولون <تصفيق> يريد فهنا السؤال يا طلبة الإن هل هنا وصيته تمضي في هذا؟ الاتجاه وعند إذن ما حال بنات ابنه المتوفى هل يرثنا أو لا يرثنا لأن هل الترك يجوز أن تنشغل بأكثر من وصية ولو انشغلت بأكثر من وصية فالمشكلة أن تنشغل بوصية تزيد على ماذا على السلس والسلس هنا قد وفي من ماذا والسلس قد وفت بوصيته التي هي ماذا إلى المشروعات الخيرية كبناء المساجد أو نحو ذلك فعندئذ هل يكون لهم في وصية واجبة أخرى فينشغل المال بوصيتين أو بتعبير أدق بوصية هي أكثر من السلس أم أنهم توجه إليهم الوصية ويمنعها طلبة العلم أو المسجد أو نحو ذلك فتعدل الوصية إلى بنات الإبن المتوفى الذي توفي في حياة من؟ في حياة أبيه ولعلي أقرب المسألة أخصر هذا زيد له ولد واسمه عمر مات عمر في حياة أبيه ماذا؟ زيد واضح فأوصى زيد الجد لبنات عمر فهذا لا إشكال فيه. لكن لم يوصي لبنات عمر وأوصى لمسجد أو لطلبة العلم لشراء كتب أو نحو ذات. بالثلث من ماله وبنات عمر محجوبات بأعمامهن من أبناء, من؟ من أبناء زيد وإخوة, من؟ وإخوة عمر فهل هنا توجه الوصية بدلاً من المزجد إلى بنات الإبن المتوفى أم أنهن يرثن إرثاً شرعياً في السلسين أم أنهن يحجبن البتة فليرثن ولا وصية أم أنهن يوصلهن بوصية واجبة أخرى فهذه أربعة فروض واحتمالات في مسألتنا وأعيد المسألة مع فروضها واحتمالاتها المسألة زيد الجد أوصى بنات عمر الإبن إذ مات عمر استغفر الله إذ مات عمر الإبن في حياة الجد فالجد أوصى بسلس التركة للمساجد أو لكتب أو لطلبة العلم أو لنحو ذلك من مشروعات البر واضح فهنا ما موقف بنات عمر. هل يوصلهن بوصية واجبة أخرى فينشغل المال بوصيتين أو بوصية أكثر من السلس هي أكثر من السلس هذا هو السؤال أم أنهن يحجبن البتة الاعتبار أن حقهن قد سقط بماذا؟ بتوجيه زيد الجد الإرث أو الوصية إلى من؟ إلى غير بنات عمره أم أنهن يرثن إرثا شرعيا فيعصبن مع من؟ مع الأعمام تعصيبا ويرثن بماذا بالتعصيب مع الأعمام؟ كان أبيهم عمر الذي مات وهذا هو الفرض ماذا الثالث أما الفرض الرابع أنهن يحجبن البت فلا شيء فعندئذ أقول يا طلبة العلم هذه المسألة ترجع إلى أن الوصية الواجبة هي توريس أم وصية هي اصطلح على تسميةها الوصية الواجبة لكن حقيقة الذي يتم هو ماذا ها؟ توريت بدليل ان احنا نعطيه هن نصيب من نصيب ابيهم في ماذا في الترك هذا هو السؤال الاول هل هذا توريت ام انها وصيح هذا اولا ثانيا هل يجوز تغيير الوصايا ام انه لا يجوز تغيير فمن خاف من موس جنفا أو إثما الجنف هو من, من كتب وصية جائرة بغير قصد والإثم من كتب وصية جائرة بماذا بقصد الإضرار بالورص فالآية صليحة في وجوب تغيير الوصاية هل هذه الوصية تعد جائرة لأنها من جهة تعد وصية شرعية بالسلس لمشروعات ماذا؟ خيرية لصدقات جارية ولكن هي تعد جائرة من جئة أخرى لأن الأولى بالوصية هم من هم بنات ابنه عمر الذي مات في حيات أبيه زيد فإذا هنا تحق تحقيق في المسألة يرجع إلى نقطتين سنين ويحسن أن يدون هذا السؤال أو هذه المسألة لأن هذه المسألة أنا قلت بأنها معضلة ورائعة أيضا وهي مسألة أبي عمار فالمسألة هي ما موقف بنات الابن المتوفة من تركة جدهم الذي أوصى بالسلس لمشروعات خيرية الذي أوصى بالسلس لمشروعات خيرية واضح فإما أنهن توجه إليهن الوصية الوصية توجه ماذا؟ إليهن وإما أنهن تفرد لهن وصية على اعتبار أن وصية الجد السابقة هذه خارج عن التركة وأن هذه وصية واجبة ثالثا أو أنهن يرتن بالتعصيب مع الأعمام والعمات على اعتبار أن مسألة الوصية الواجبة هي ماذا؟ هي توريس في حقيقتها بدليل نحن بنعطيهن ماذا؟ ها؟ ما احنا قلنا شروط الوصية الواجبة في الدرس الماضي ويظهر أن يعني أوراقكم تركت أسبوعاً كاملاً من غير ماذا؟ من غير النظر هنا قلنا إنها تسمى وصية لكن المعمول بها في داخلها هي عملية ماذا؟ توريس بدليل إيه؟ إذا زاد نصيبهن عن السلس يبقى احنا ورسناهن ماذا؟ نصيباً صحيح وقعلنا في الأصل المسألة وجوده الأب ثم وجهنا نصيب الأب إلى من إلى البنات فاعتبرنا الأب موجودا واضح فهي مسألة مشتركة ما بين الإرث والوصية فهي إرث لأنه قد جعلنا لهن نصيب من نصيب الأب المتوفى وهي وصية لأن شرطنا أن يزيد نصيبهن عن ماذا عن السلس يبقى أصبح هذه العملية هي عملية إيه؟ توريس ووصية معا واضح وثانيا هل هذه الوصية جائرة وصية لأعمال البر والخير مع تجاوز بناتي الابن المتوفى أم أنها ليست وصية جائرة يبا هذا هو تحقيق المناط في المسألة هل هي وصية جائرة هذا أولا هل الذي يقع في الوصية الواجبة هو توريس أم وصي وعلى هذين الأصلين تنبني ماذا المسألة فمن قوى كونه كونها وصية جائرة وجه الوصية إلى من إلى بنات إلى بنات الإبن ومن قوى كونها وصية ليست جائرة ورثهن مع الأعمام والعمات تعصيبا على اعتبار أن الوصية الواجبة التي هي مذهب قوي زغرنا في الدرس الماضي هي عملية ماذا توريس وقالب التوريس فيها قوي بدليل نحن نفرضن لهن مكان ماذا نصيب الأب في الأصل ولكن تدخلنا عند أز... عندئذن ألا يزيد نصيبهن عن ماذا عن السلس لأنه في جانب الوصية فيها عند عندئذ نجعلها مسألة نقاشية وهكذا يبدأ الدرس بمعظم فلا باس طيب نجعل الأول النقاش في شيء من النظام من غلب جانب كون الوصية المفروضة هذه هي وصية واجبة يرفع يدها هي وصية جائرة أم لا وصية الجد إلى أعمال البر وإلى أعمال الخير ما ترى هجائرة عرفات وحده قولي عرفات بلغنا الله عرفات مكانا والزمان أنا أقول من رأى أنها جائرة أنه أوصى لأعمال البر من رأى أنها جائرة يرفع يده أنت مع الفريق الثاني أعرف اسمك يبعث على الأمل قول طب لماذا جعلت يا أبا حق بنات ابني جعلت لهن حقا من أين أتيت بهذا لأن شوف لو استلحت معك على أنه حق عند إذن سيجب توجيه ماذا الوصية لهن فأين الدليل على كوني حقه؟ دعنا من القانون ونحن قلنا أن القانون هذا معتبط أنا فعلا أقول أن القانون الوصية الواجب هذا قانون معتبط وهو مدته قوية لاتصالها اتصالا قويا بالشرم وأن هذا القانون مبني على جملة أصول إيه؟ شرعيه هي معتمده لكن انا عن اثبات حق لهن فيه في مال جد هذا لا يثبت الا بدليل نعم لا دي مش الوصيه الواجبه دي نعم دي مسألة ما فيهش خلاف اللي هي مسألة ايه الاختيار لو اختار العمات او اختار الاعمام والعمات تمام توريه الهذه البنات او هؤلاء البنات معهم لا مشكلة لا اشكال دعنا نكون بهذا خرجنا منين؟ من من مشكلة لكن انت الان بتفترض الشيء الاخر اللي هو ماذا عدم اختيار الأعمام والعمات وهذا وارك ولا قد سلت في مسألها هذه غير مرة فالذي وجدته من سبيل العمات والأعمام أنهن يقولن ماذا لا توريس لهن من أين جعلت لهم إرسا عشان تقول هم ورثه لابد أن تأتي بدليل صحيح إن تترك ورثتك أغنياء ورثتك لكن هؤلاء ما هم ورثت. لو كانوا ورثة لن تأتي المشكلة مم. مم. وهذا أصل في حل المشكلات والمزاعات المادية يقسم البلد إيه؟ نصفين كيف ما يقول وهذا لا وجود في الشرع كما قال في الحديث دعوة وتهجى فأبو مالك يقول نحن نجعلها وصية ما بين الأعمال البر ومين من وبين الأحفاد أو هؤلاء البنات وهذا يعتبر يعني يسمى في الفقه ماذا الخروج من, من الخلاف فهذه الفتوى هي فتوى خروج من, من الخلاف وهذا الجواب هو جواب خروج من الخلاف وشيء طيب أن طالب العلم لا يحب الخلاف آم o <laughs> هذه طريقة فعلا عشان عذرا يا محمد عشان الوقت بس هي طريقة حسنة فعلا وهي طريقة عند تزاحم الأدلة وتكافؤها يمكن أن نذهب إلى مذهب جمع أن نذهب إلى مذهب ماذا جمع ولكن هنا المسألة بدأ لأن أقول لك شيئا عشان تحقيق المناطة أيضا في المسألة هنا في تزاحم سلاسة حقوق صحيح حق الأعمام والعمات في المال لأنه إرسلهن وهذا حق تمليك بدليل قول الله تبارك وتعالى ولكم نصفه شوف اللام هنا لم لم تمليك واضح بدليل أن الشرع يمنع الوارث أن يضر بمن بالورثة كما قال في, في الآية أو دين غير مضار وَإِذَا أَضَرَّ بِالْوَرَسَ يَتَدَخَّلَ الشَّرْعُ وَمَنْعَهُ دليل على عَلَى حق حَقِّ الْوَرَسَكُ حق قوي هذا أولاً ثانياً حق الأب ما حق الأب بها هنا أو الجد الذي أوصى حقه في أن تخرج ماذا أو أن تنفذ وصيته طالما أن وصيته ماذا شرعية بما دون السلس أو بالسلس وأوصى لجهة خيرية يعني عارف لو أوصى لحديقة الحيوان لا اشكال من تبديل الوصية وتغييرها لكنه أوصى لجهة خيرية وهذه صدقة جارية له يجري أجرها يبقى هذا الحق الثاني أليس كذلك وهو حق حق قوي وأرجو أن تتنبه طلبة العلم محمد لا تتعجني أنزل يا وهذا الحق الثاني هنا مسألة مهمة جدا طلبة العلم في الليلة. وهي قضية تحقيق المناصر المسألة واضح يبقى فيه هنا حقان حق الأب قوي ولا لا قوي لأن المال ماله وحق الوارث قوي كحق المورس دليل أن الشرع أعطى للوارث حقا في ماذا أن يوصي بماذا بالسلس وصية ماذا شرعية وهذا رجل أوسى وصية شرعية ووصيته قوية لأن ربنا قال حتى في الإرس من بعد إيه وصيه جعل الارث في, في, في المرتبة الثانية الثانيه في المرتبة الايه اا وجعل الارث في المرتبه الثانيه والارث حق الوارث قوي يبقى هذا لي حقاني لكن حق اولئك وهم الاحفاد او حق البنات ها هنا بنات الابن المتوفى هو حق ضعيف هو حق ضعيف لأنه يعتبر بالمقام الأول حق معنوي وليس حقا مدية حق معنوي في إيه إن دول أيتام أبناء من أبناء العبل المتوفى صحيح ومواساة هؤلاء واجب شرعا وهذا يرجع إلى أصل إن نفقت هؤلاء واجب على من على الجد وعلى الأعمام قالت كذلك فلهم حق ثابت في الدنيا بالنفقة يعني لو مات أبوهم وما ترك أبوهم نفقة من يتولى نفقة أولئك الأيتام الأب الجد لأنه أب بدليل أن هذا الجد يرث أصلا فين في أولئك البنات صحيح الجد يرث مكان الأب وهذه مسألة ستأتي معنا اللي هي أن الأب بيأخذ مكان من الجد بيأخذ مكان إليه مكان الأب مع قيد مهم المهم إنه هذا سياتي عشان ما نصبخش وتختلط المسألة عليكم فالمهم إنه هنا لهم حق وهذا الحق معنوي وشبه مادي معنوي منين إين إن دول بنات بنات ابنه المتوفى حق معنوي قوي جدا والحق المعنوي معتبر به شرعا حق المعنوي معتبر به, إيه؟ معتبر به شرعا كما لو مات بينما رجل فقير هذا الرجل له حق علينا ولا لا في تكفينه وفي مؤنى الدفنه له حق وحق قوي كمان فالمهم هناك حق معنوي هنا ثابت وشبه مادة شبه مادة جاي من اين؟ من اصل وجوب النافقة هناك اتصال بين مسألة وجوب النافقة في الدنيا ومسألة التوريس فهناك اتصال وان لم يكن قوي فاذا هنا الحق الأضعف حق من؟ حق الأولئك الأحفاد هو الحق الأضاء حق الأعمام أو الوارثين هو الحق الأقوى حق الأب في الوصية والحق الثاني تمام فإذا انتزاحموا هذه الحقوق فإذا تزاحمت الحقوق فأمكن الجمع فإن أمكننا الجمع بأن يرضى أصحاب الحق الأول بالتوريس كما قال معتد هذا لا إشكل فيه وإن يرضى أمين الوصية ووكيل الوصية بأن يدخل هؤلاء معه في الوصية وصية البر لا إشكال كما قال أبو مالك لكن دعنا من هذه المسألة لأنها مفترض فيها مسألة مفترض فيها قضية الرضا صحيح والشرط لكن نتكلم الآن هل هذه وصية جائرة؟ هذا هي أصل المسألة اتنين هل لأولئك الأيتام حق ولا ما لهم حق ثلاثة هل عملية الوصية الواجبة شبه توريث ولا هي ماذا وصية خالصة واضح طيب نحن سمعنا الآن فريقين والفريقان ذهب إلى ماذا إلى أقوال تعتبر ماذا خروجا بالمسألة من الإهل من النزاع لكن انا أريد القول فيما نحن فيه من النزاع ها شو يا محمد أعطي الفرصة لغيرك أن تكلم وأنت إذن كلم أوه يعني أنت ترى أن هذه وصية جائرة لما فيها من تجاوز البنات من تجاوز الأحفاد يا أخي ما تفترضوا هذه الفروض خلونا في المسألة ما تخرجون منها احنا الآن أنا عرضت صورة المسألة هل هذه وصية جائرة ولا, ولا هذه ليست وصية جائرة أنا قلت لك هي تعتبر وصية شرعية من جهة لأنه أوصى بماذا بالسلس لجهة خيرية بل وصية دي ماذا شرعية لكن ترى أنها شبه جائرة من من جهة لأنه تجاوز من وشوف رب العالمين لما اتكلم في الوصيه ايه فان ترى ان هم لهم حق واخطاتم الايه كان اول ما تستحضر تستحضر ادله الايه ادله الايه الوصيه قال تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين وال اقربين ما اللي الاقربون في هذه المساله ها احفاده وقوله والأقربين هنا في تمليك لأن ربنا قال للوالدين لم لم إيه؟ تمليك وإذا عطف على مملك فالمعطوف على مملك فهو ماذا فهو مملك لقاعدة العطف من أن المعطوف يأخذ حكام المعطوف إه؟ عليه فإذا قال للوالدين لم تمليك والأقربين يبدأ المعطوف على مملك فهو ماذا فهو ممل واضح فهو مملأ فهذا يثبت لهن حقا في وصية من في وصية الجد وإن كنت لا أمكن أن تمليك الأقربين ليس كتمليك من للأبوين في القوة لأن الحديث قال في الأبوين أنت ومالك لأبيك فملك الأب لما للولد ملك, إيه؟ ملك قوي ثابت بالنص أما ملك غيره من الأقربين فهو ملك ماذا ملك ضعيف وهذا الملك يقوي شيء إنه في الدنيا هؤلاء لو أنه سقطت نفقة هؤلاء بموت الأب ولنفقة لهن ألزم ولي الأمر من ها ألزم ولي الأمر ذلك الجد والأعمام بالنفقة على من إلزاما ولو أنه أخذ من أموالهم ماذا قصرا وجبرا واضح قصرا وجبرا هنا نأتي إلى مسألة نقطة رابعة في المسألة لتحقيق المناة وهي تزاحم المصالح مصلحة إخراج ذي الوصية إلى الكتب أو إلى الأعمال البر. أقوى أم مصلحة إخراج الوصية إلى من إلى الأحفاد واضح بعد ما أثبتنا للأحفاد ماذا حقا فأصبح حق الأحفاد قريب من حق الأرض وقريب من حق من؟ الوارثين فعند لا بد عند تزاحم الحقوق أن يغلب حق على ماذا؟ هل حق؟ صحيح؟ إذا كما أضرب لكم مسألة أمك أرادتك على الزواج من ابنة أختها وهي دينة وأبوك أرادك على الزواج من ابنة أخي وهي دينة فإذا لم يتعين مذهب الجمع من الزواج من الإسنتين فإنك تغلب حق من؟ حق الأم لأن حق الأم في الشريعة أقوى من حق من؟ أقوى من حق الأرض بدليل أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوه يبقى إذن هنا الحقوق تزاحمت حق الوارثين حق الأب حق من؟ الأحفاد يبقى المسألة الآن ضفنا إليها نقطة رابعة في قضية تحقيق المناطق أسمعوني الجواب الفصل مع الدليل عشان وقت الدرس يلا عندك جواب؟ ما عندك عندك جواب كل عندك جواب؟ ما عندك ها. لا بأس عليك يا محمود عندك جواب؟ ما عندك؟ جعلت حق الأحفاظ أقوى من حق الأوصياء؟ تمام؟ ليه؟ لأن حق الأوصياء هنا حق عام لأن الوصية إلى أعمال البرد حق عام والحق الخاص أقوى من الحق من الحق العام ولكن ليست هذه قاعدة غيره يلا يا شيخ مذهب احنا في الدرس الماضي قلنا القراءة فيها يوصى وقراءة يوصى وهذه كانت من الأدلة عندنا على انشاء ماذا وصية لأن قوله يوصى غير يوصى يوصى من فعله يوصى من غير ايه فعله بما يدل على تصرفات الأمين على الوصية والوكيل وأنه يجوز للوكيل أن يتصرف في ماذا في الوصية صحيح ولا لا والأصل لمسألة التوريس فيها نوع من الجبر الخواطر وإذا حضر القسمة أولو خربة شوف فيه جبر خواطر يبقى دي مسألة أيضا معتبرة معنا ها وصلنا إلى شيخ مدحك أنت ما عند الجوال ها يا محمد طب يا محمد مذهب الجمع مذهب جيد لكن أمسك بس أنت ما سلمت لما قلنا أن له شبه حق مادي ما نسألت ما الوصية هي للوالدين والأقربين بالمعروف في شبه حق أنا ما جزمت أنه حق صحيح طب نقطة بس سأشخيله كثيرا هل الوصية فيها نوع من الجور ألا ما فيها نوع من الجور ولكن نتجاوز منهم أولى بالوصية لأن نشوف رب العالمين لما تكلم عن أحكام الوصية قال الأصل في الوصية أنها تكون لمن للوالدين سلم يا محمد أن فيها نوع من الجور وأن في شبه حق ما لكن مذهب الجمع هذا أنا لا, لا, لا ألازع أنه أفضل أفضل مذهب الجمع أو مذهب الاختيار اختيار الأعمام والأعمامات والعمات ماذا توريث لأن هذا المذهب الاختيار يفك الإشكال على كفة الجهات إشكال حق الأب إشكال حق الأيتام أو السياء أو لا إشكال حق الورط ومذهب الجمع يفك الإشكال أيض Latam تمام يفك الإشكال من كل الجهات لأنه مذهب جمع بين حق الأب وحق الوارثين وحق من الأحفاد لكن version التاريخ كما لو إن السلس هذا ليس كثيرا والأحفاد كسر خمسة من البنات سبع من البنات وهنا على ماذا على أعتاب الزواج ويحتجنا إلى نفق غالية لماذا للتزوير فلو شغلت عند إذن الوصية بشيئين لم يغني أو لم تغني بينما لو شغلت بشيئين واحد أغنت كما منع من كما منع السيدة عيش الرجل من أن يوصي ليه لان ماله ليس ليس كثيرا ليس خيرا طيب الذي في الايه هذا مش ارشاد على الأخل للوالدين وال طبعا الزلمه ي... بدليل انه لو لم ينتظم في الوصيه بالثلث انت هتعمل ايه طب وهذا ما هو دليل لماذا لا تسلم ان نهايه البقره فيها دليل ماشي انا ما على احسن لا فيها دليل ليس على ابطال الايه الوصيه لكن لو اوصل للوالدين بطل وكذلك بمفهوم المخالفه لو ضيع الاقربين في الوصيه هل تبطل ولا لا كما قلت ليس على ابطال الوصيه احسن قول يا أبا نس طيب الآن أنت بارك الله فيه أنت فضلت البنات على أعمال البر وكذا قول لي موجب التفضيل صحيح صحيح الأمر المضيق مقدم على الأمر الايه؟ الموسع فمسألة أعمال البر ممكن تكفى منين؟ من نفقات أخرى كالصدقات وكماذا وك من أفرياء المسلمين من بيت مال المسلمين من كذا لكن هذا الحق ليس له مدخلا إلا, إلا في وصية الجد وهذا شيء طيب من الجانب المضيق مقدم على الجانب الموسع يا معتزم بس الإرث مبنى على ماذا؟ يعني لو جعلت لهن نصيباً في الوصية هذا أولاً لكن التوريث جانب ضعيف جدا من الأصل زيما سألت التوريث الدليل وما دليل يورس أولاك الأحباد نعم أنت أنت لا. ما عند الجوال وصلنا إلى أبي عمار فاحب المعبدة. قول شيئاً على الإطلاق الله يرفق <تصفيق> اعد اعد ما كنت يعني على اساس ان هذه الوصيه على البنات او للبنات فيها ابواب من ابواب الخير ماذا وابواب الذر والثواب والاجر يلا يا بدوي الثلث يعني الثلث ولا مذهب الجمع كيف ما قال مالك هذه مسألة مهمة جدا وستأتي معنا يا أخوانا يعني مثلا مسألة مؤنة وتجهيز الزوجة إذا مات هل على زوجها ولا لا طبعا كل يقول بس هي تتواجد على الله فعلا مؤنة وتجهيز الزوجة على زوجها جابوا الحكم ده منين ده قول لبعض أهل العلم بالوجوه جاب الحكم منين قال لما كانت نفقتها في الدنيا واجبة عليه من مسكن وملبس كان كذلك ايه نفقت ماذا نفقت كفنها وقبرها لان الكفن ملبس ولان القبر ماذا مسكن إلى اخره فاذا هناك اتصال بين نفقه الدنيا وبين ماذا توريث وان كان الاتصال اعترف انه ليس ترى اتصالا قويا نوع يعني قذاك الله خيرا ولكن ترى الجد ممكن يجور ولا مش ممكن يجور يجور بدليلني في الآية نفسها رب العالمين قال ايه من بعد وصية يوصى بها او يوصي بها او دين غير ايه ممكن الوصي ممكن الوارس ممكن يضر بالورص انت فرضت هنا ان يكون المجتمع ماذا مسا ليس في الناس في اليوتوبيا يا رجل انما نحن في مصر وفي رمصيز قول انت اجبت صحيح ده, ده بس ده من باب الإرشاد إن تترك ورصتك أغنياء خير من أن تتركهم عالا فرضنا ما هو طبعا فرضنا هذا على فكرة نظر جيد جدا هب إنهن الأب ترك لهن ماذا كفاية من المال صحيح فهذا الاعتبار جيد جدا في المسألة هب إنه أن أباهم الذي توفي هذا كان أصلا إيه سريا وترك لهن مالا فعند اذ ما حاجه هؤلاء أن ان يشركنا في الوصيه وان ياخذنا منها لان الاصل في الوصيه انها ماذا جبر ومواساة طب هنا الجبر والمواساة ما, ما له أي اعتبار لان هن في الاصل ماذا اثرياء اغنياء وهذا فعلا من الاعتبارات القوي جدا في المسألة بدليل في مساله مؤنه تجهيز الزوجه التي ستاتي القضية لها علاقه بمساله ايه عسر الزوج وماذا ويسار فمن آل العلم من قد إذا كانت الزوجة ترية موسرة هذه الزوجة لا يجب على زوجها ماذا نفقة ماذا قبرها ونفقة غسلها وكفنها وكذا حسن أولي يا محمد أيها دي مسألة مشهورة جدا اللي هي مسألة توريس الإخوة لأم صحيح ممكن الإخوة لأم يارسنا يعني يارسون ولا يارس الإخوة لمن الأشقاء والإخوة لأب نضرب لك في صورة المسألة رجل مات ملوش غير بنتين وخمسة أخوات لأم وسبعة أخوات أشقاء البنتين يارسنا ماذا الثلثين والاخوة لام يرضى الثلث الباقي اللي هي مساله كلاله هذه ايضا تمام والاخوة الاشقاء يحجبون ودي بيسموها المثل الايه العمري يعني وذا من أقوى ما أجيب به في هذه المسألة وهذا يقوي قول بمالك مالك من مسألة مذهب الجمع طب قانب القول فيها قوي ولا ما هو قوي؟ هو السؤال بس في الأساس في الأساس هي وصية جانب الحق الموصي فيها قوي ولا ضعيف قوي يبقى لازم يغلب والحق القوي الغالب هذا لا يمكن أنه يسكر ما أنا بس بنا بكلم في المسألة الأخرى ان الجانب قوي وهذا الجانب القوي لا يجوز إسقاطه بحال جزاك ما خير غير غير بمسألة بقى تانية اللي احنا إذا ورثناهم كيفية التوريس ما عاش بالله يقولنا عشان بس تعجلونا عشان بس ساعة الثامنة لسا ما دخلنا في المسألة يعني في المسألة التي نحن فيها الآن حوالي ثلاثين دقيقة لا نحن لن نورس هنا أصلا نحن في التوريس لأنه ما لهمش حق في التوريس تمام نحن معنا يا محمود ترسلت جوابك كاملة طب لماذا دخلت هنا أولى بالوصية من أعمال البر كيف ما قال أبو أنس ها. يا عم تصرط لنفس الجواب عرفات ماذا بالجمعة أو ف... القانون المصري القانون بيعتبر فيها لكن هي القضية لما عندي نص قانوني في أن هل القانون يصرف الوصية لمن للا للأحفاد والذي أرى أنه أقرب إلى القانون إن هو يصرف الوصية للأحفاد ويمنعها أعمال البرد يعني ده انا اعتقد ان القانون في هذا الباب من غير جزم طبعا من غير جزم انا اعتقد القانون في صف الاحفال نعم ام ماذا هذا تفصيل جيد طب بعد ما انتهينا من مساله معنى الشمس قول يا طيب نأتي إلى المسألة إذن أقول والجوار أولا ومناط المسألة في إثبات حق ومناط الحكم في إثبات حق للأحفاد في مال الجد ولا شك ولا شك أن لهم حقا معنويا معنويا وشبه مدي وأما المعنوي لأنهم أولى بمال الزوج أولى بمال الجد من غيره وأما المدي ففي آية الوصية يقول الله تعالى للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين الآية مش منسوخة الذي نسخ فيها هو ماذا قوله للوالدين فالنسخ ليس نسخا للآية هو نسخ بحكم يا شيخ محمد له حكم مشروعية الوصية لمن للوالدين وبقيت الآية ماذا في الوصية لغير للوالدين واضح؟ وإذا مثلا في النسخ يطلب في العلم النسخ لا يكون للدليل النسخ يكون للحكم نسخ يكون ماذا للحكم وليس للدليل خذ مثالا لما يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعف المضاعف هذه الآية نسخت من جهة الحكم وبقي الدليلها من جهة إن مضاعفة الربع أشد إثما من إيه من أخل الربع فإن ضعف أستد الإثم بقيت, بقيت كدليله لكن نسقت من جال إنها حرمت مضاعفة الربا فيفهم منها ان عدم المضاعفة ماذا تجويس طيب نقول بهذا أول جواب الجواب الثاني قلت وحق الجد قوي في وصيته في إنفاز وصيته وذلك لأنها وصية شرعية بالسلس de a'malin birrin wa khayr thumma ya sadaqah jariyah ajruhu ajruhu ya'ji ajruha yajri lahu thalitha wa haqq al-waratha qawi fi an الموروس ملك ولا يجوز أخذ شيء من الملك إلا بماذا إلا بدليل أو بحق شرعي أو بطيب رابعا ومذهب الجمع بأن يدخلنا في التوريسي برضى أو بطيب نفس من الورصة فهذا أعدل الأقوال لما فيه من جمع بين ماذا؟ بين الحقوق خامسا وماذا بالجمع بأن يشتركن في وصية السلس؟ بأن يشتركن في وصية السلس مع عمال البر بأمر من الوكيل أو الأمين فهذا أيضا فيه جمع فيه جمع حسن بين ماذا بين الحقوق الثلاث ولكنه مشكل من جهتين من جهة كفاية المال ومن جهة سعة ويصار الأحفاد خامسا سادسا قلت وهذه المسألة مبناها على كون الأحفاد معسرين فقراء لأن الوصية سواء شرعية لأن الوصية سواء شرعية أو قانونية فهي وصية ماذا؟ جبر ومواساة جبر ومواساة ولا معنى لمواساة من؟ موسر غنيت يعني إذا كان الأحفاد أغنياء يبقى لا إشكال في أنه لا وصية لهن ولا ماذا ولا إرس لأن الأصل في الوصية أنها شرعت له شند وسيطة بو عنده ما معنى الموسى هنا وتغليب حق وتغليب حق الأحفاد هاهنا على أعمال البر العام المطلقة قوية إِذَا رَأَ وَلِيُّ الْأَمْرِ ذَلِكَ أَوْ وَكِيلُ الْوَصِيِّةِ قلت ذلك لأن أعمال البرز من الواجب الموسع الذي يمكن تداركه بخلاف الوصية لأولئك الأحفاد فإنها من الواجب المضيق ويقوي هذا أن الأحفاد, ان الاحفاد لهم شبه حق بما كان لهم في الدنيا من حق بما كان لهم في الدنيا من حق في مال الجد نفقة وكذا الأعمام وكذا الأعمام وأحكام التوريس امتداد لأحكام النفق سامنا وأن دخول الأحفاد في الوصية أو أو الاستئسار بها أو الاستئسار بها أقوى أقوى من دخول الأحفاد في ماذا؟ في الإرض فسقط الثاني وأما الحجب والحرمان مطلقا فهذا أبعد فتعين الفرض الأول لضعف الفرض الثاني واستبعاد الثالث مفهوم هذه المسألة لأن إما أنهن يأخذنا الوصية أو يحجبنا أو يدخلنا فين؟ في الإرث أنت الآن أنظر في هذه الثلاثة خروض وتطريقة شرعية في التعامل مع المسائف سيقولون سلاسة رابع ويقولون خمسة سادس ويقولون سبع حط الفروض السلاسة زي سيدنا إبراهيم لما ناظر قومه وحط لهم الفروض والاحتمالات فين في مسألة الألوهية شمس قمر لغاية ما في النهاية أسقط هذه الآلهة بنظرية الفروض والاحتمالات فإحنا الآن عندنا فرض أن يدخلنا في الوصية فرض أن يدخلنا في الإرث فرض أن يحرمنا فرض أن يدخلنا في الإرث هذا فرض ضعيف جدا لأن لا توليس إلا به بدليل فرض أن يدخلنا في الوصية هذا فرض قوي بعض الشيء فرض أن يحجبنا هذا أضعف الفروض فاخترنا الفرض الآيه؟ الثاني قلت واختياره على مذهب الجمع قوي رقم كام بعد كده تاسعا قلت وبالنظر وجدنا أن حق الأحفاد أقوى من حق الجد وأضعف من حق الورص وذلك راجع للأسباب الآثية تغليب ولي الأمر حق من الأحفاد وأن الوصية وأن الوصية فيها شبه ما شبه جور وأن حق الأب تداركناه من جهة من جهة انه اوصى لانا تستيله وصية في عدود السلس يبقى اذا في نوع من انواع تدارك حق الايه الاب صحيح لان انا اديته حقه في سلس ماله انه هو يوصي لكن انا وجهت له الايه الوصية الى اتجاه ايه الاتجاقة يبقى انا كده عملت نوع من انواع تدارك حق من الاب وحق الاحفاد قوي اقوى لان ولي الامر غلبه وقواه واضح حبكم الله هذه أيضا فروض واحتمالات من جهة أخرى جهة حق الأب حق من الأحفاد حق من الورص حق الورص هذا أقوى حق لأن بعد موت الميت صار المال ملكا لمن الورص حق الأب قوي ولكن حق الأحفاد أقوى منهم لأن حق الأرض في نوع من التدارب إننا في السن الوصية لكننا وجهتها في التوجيه قلت مع مراعاة ما يعود بهذه الوصية من أسر طيب من تواصل الأرحام وعدم تدابرها وهذه غاية عظيمة في اجلها في اجلها يمكن بذل المال او ترك الحق بل وفعل ادنى المفسده لما نيجي ننظر الى اثر هذه الوصيه لو طبقناها دي وصيه الجمه كده حافظنا على ماذا على مصلحه كبرى وهذه المصلحة يغتفر في لأجلها ماذا أشياء من ترك الواجب بدليل ان الإنسان ممكن لأجل تواصل الأرحام ممكن يترك واجباته واجبات شرعية لأجل سلة الرحم واضح ولأجل سلة الرحم يمكن أن تترتكب مفسدة ولو كانت مفسدة ماذا كذب لجمع بين ماذا متخاصمين وهكذا فهذه تسعة وجوه يترجح لنا بها في النهاية أن مذهب الجمع أقوى المذاهب سواء كان الجمع في الإرث أو كان الجمع فين؟ في الوصيل واضح هذا المذاهب وإن لم يتعين مذهب الجمع فتغليب حق من حق الأحفاد على حق أعمال البر أو على حق الأرض ما اعتبار في المسألة مهم. وهو إعصار ويصار من الأحفاد واضح ولذلك مسألة الوصية أكيد أن الوكيل له نظر ولا ما له نظر له نظر وله تصر وله ولاية بدليل له ولاية رب العالمين قال وابتلوا اليتام حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رجدا فادفعوا إليه ماذا يبقى عملوا ماذا ولاية وفي الآية الأخرى وَلَتُؤْتُوا السُّفَهَاءِ أَمْ وَلَكُمْ قال إيه؟ أموالكم دليل على إني الليه الوكيل له ماذا؟ قلت ولا يَفُوتُ في هذا الباب التَّمْدِيهِ على أن الوكيل وكيل الوصية له ولاية له ولاية تبيح له تغيير الوصايا الجائرة أو توجيه الوصايا إلى الأنفع والأولى ودي مسألة في الوصية لما نيجي باب الوصية الكلمة هابن الرجل أوصى فعلا لبناء مزدى وراء الوصي ان توجيه هذه الوصية إلى عمل من أعمال البر عاجل أولى زي تضرر قرية مثلا أصابها عيازا بالله ماذا أصابتها كارثة فهنا الأولى يوجيه بناء مسجد في المدينة ولا يوجيه لأولئك المتضررين لبناء بيوت لهم دي مسألة معتبرة في الوصية ممكن هو يوجيه الوصية للنداء أنفع لمن بدليل انت لما أنا لو وكلت عنك في المال تلشتري لقميص فأنا وجدت أن النوع المطلوب أغلى وأرضى فين في الصناعة وأن النوع الآخر أفضل وأرخص فتنازعنا عند ولي الأرض ولي الأمر ماذا يعمل هل يلزم الوكيل برد المال ولا يلزم الموكل بأغزل إيه السلعة ها يلزم الموكل لأن هنا الوكيل عمل لمصلحة من لمصلحة الموكل واضح أنا بتكلم في مسألة عدم إقرار لكن لو أقره الموكل ما فيش مشكلة لكن لو لم يخره لأن هنا المسألة مبنىها أيضا على نقطة مهمة جدا وهي هل للوكيل ولاية على المال ولا ما له ولاية له ولاية واضح بدليل الآيات التي ذكرناها نعود إلى الآية إن شاء الله تعالى ونحن في المسألة رقم كم فضل مسألة رقم كم يا طلبة العلم طيب وجب عليكم اليوم أن تجلسوا بعد التاسعة إن شاء الله المسألة الثانية والعشرون تحت هذه الآية وهي قوله تعالى من بعد وصية ينصي بها أو دين غير مضام قوله أو دين قلت وبإجماع قدم الدين على الوصية خلافاً لماذا؟ لظاهر الآية خلافاً لظاهر الآية فأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من الحديث عليه هذا الحديث فيه ضعف لكن الضعف منجبر لأنه من طريق الحارس اللي والحارس طبعا في كلام شديد جدا لعقيدته لكن الحديث ليس متعلقا بماذا بعقيدة الحارس لأنه في باب الأحكام واضح من حديث علي رضي الله عنه قال إنكم تقرؤون إنكم تقرؤون من بعد وصية إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصيه قلت ولا يشكل بان هذا نسخ وانما هذا فهمه سبح الله لان قوله من بعد وصيه يوصي بها او دين فأو من حروف العطف التي تفيد ماذا التخيير للترتيب يعني جانب التخيير فيها أقوى من جانب ترتيب وأن, وأن تقديم الوصية هنا ليس تقديم حكم وإنما هو تقديم إيه؟ تنبيه وأهمية تنبيه أهمية وليس تقديم حكم وله في لنا امثله في القرآن الكريم كما قال الهدد ان وجدتم امراه تملكهم واتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يزهدون للشمس واحد يقول ياخذ حيوان ما يفهم مين قال ما يفهم الله قال امم ايه امثالكم لا يفهم وهو قدم ذلك على الشرك لاشاره ايه وتنبيه سليمان إن اختلال الأوضاع في أي أمم قد يرجع إلى ماذا إلى اختلال جانب الولاية فيها والأمر فالهدو قصدها من التقديم والتأخير في الكلام لإسارة الزهن وكذلك قوله تعالى في القرآن الكريم قال قنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وماذا وتؤمنون بالله والإيمان أعلى ردب طبعا ولكن قدم واخر لايه لاثاره الذهن وللتنبيه فهنا اعملنا الترتيب من انه للاهميه او للتنبيه والله تعالى قال وانزلنا اليك لتبين للناس ما نزل إليه فكانت السنة بيانا للقرآن فبيّنت إن الترتيب هنا ليس ترتيب حكمي وإنما هو ترتيب للأهمين أرى أنك تحتاج إلى الوضوء صحيح؟ قم فتوضع <تصفيق> يقوي هذا يقوي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدمت جنازة كان يتأل عن ماذا عن الدين لا يتأل عن الوصيل بل كان يتعجل السؤال حتى يتأل عند ماذا ها؟ عند الصلاة عليه وهذه سنة عملية في بيان معنى الآية قلت وقد نقل الإجماع غير إمام من أئمة العلم نقل الإجماع غير إمام من أئمة العلم فقال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن يبدأ بالدين قبل ماذا؟ قبل الوصيل ونقل ابن كثير إجماعا فقال أجمع العلماء خلال كلام ابن كثير فيه, فيه نقطة مفائدة عزيزة قال أجمع العلماء سلفا وخلفا وخلي بالك من كلمة أجمع العلماء ومش أي حد يدخل في الإجماء واضح ومش أي حد يدخل في أي حاجة لأن اليوم من الأسف الشديد كل انسان أعطى لنفسه الحق أن يتكلم في أي شيء وفي, وفي كل شيء وأعطى لنفسي هذا الحق قد يكون أعطى لنفسه باللحي كما يتصل على بعض الناس يقول لي أخي هذا المسألة يقول لي أعطي فيه أخ أكد بك يا أخي هذا أخ ما لو ما للفتوى هو كونه صار أخا أصبح مفتيا ما نعلم في المرادة الشرعي أن كلمة أخ ترادة كلمته مفتي أو فقير تعلمون هذا ما نعلم فكذلك ما آف على العلم أكثر من آفة من الدخلاء والله فعلا كما قال الإمام الزاهري أو الحافز بن حجر العلم نقطة كالصرع من الجاهلون وأفسدوا على الناس والله العظيم الفتوى والعلم وأفسدوا بل أفسدوا الحياة كلها لهذا ولازلت في كل يوم أستقبل محنة ومأساة من هذا الباب طيب أنت خلاص أفتاك أخف لا ليه تسأل روحي عم عمل فتوى وهذا يصلح المعارضة وكمان أحيانا تكفي بالدليل القول الظاهر يقول لكن أصلا أخ ألنا كذا وكذا وكذا يحرمون على الناس ما حل الله ويحلون للناس ما حرم الله ويوقعون الناس في الحرج والتعمق بدعوى ان هذا من الدين فأجمع العلماء سلفا وخلفا ان, الدي أن الدين ان مقدم على الوصيه ان مقدم على الوصيه الشاهد بقى قوله وذلك, وذلك عند امعان النظر يفهموا أو هذا يفهموا أو يفهم هذا من فحوى الآية الكريمة من فحوى الآية كريمة انتهى يبقى إذن المسألة ماذا مسألة نسخ ده الآية فيها معنى تقديم أدينا على, على الوصية نعم هنأتي إلى هذه الفائدة أحسن وهذا شيء طيب إنه نظر أنه حضر ونظر في الآية وفي, وفي كلام أهل العلم عليها ولطالما قلت لكم هذا يعتبر ماذا من شرط هذه الرحلة ومن شرط هذا الدرس صحيح النظر قلت النظر صحيح الدليل الرابع النظر صحيح أو هات القياس قبله قلت اذا قدم على الارث قدم على الوصيه اذا قدم الدين على ماذا على الارث قدم على الوصيه طب ليه لان الوصيه جنس من ماذا من الارث ولا جنس من الدين جنس من الارث فالوصيه اقرب الى معنى الارث منها الى الدين فيبقى بالقياس اذا قدمنا الدين على ال على الـ على الارث يبقى نقدم الدين على ماذا على الايه على, على الوصيه اما النظر الصحيح لكون الدين وجوبه أقوى من وجوب ده على التسليم بوجوب الوصيه لان في من اهل العلم من يوجب من لم يوجب الايه وصيه اصلا فبالتالي لا اشكال في تقدم الدين عليه لان الدين وجوبه اقوى قلت ثانيه لكون قضاء الدين من حق المورس والوصية حق للموصى له إيبا لأننا نحن في تنازل حقين حق الموصى له بالوصية وحق من وحق المورس في الدين أي الحقين أقوى وحق المورس أقوى قلت وسالسا لأن الوعيد المترتد على عدم الوفاء بالوصية على عدم الوفاء بالديد أقوى أو أغلظ أو أشد من الوعيد المترتب على عدم الوفاء بماذا؟ بالديد بالوصية بالوصية عظم واضح؟ يبا هذه أدلة القرآن والسنة والقياس والإجماع والنظر الصحيح يلا ممكن هذا هذا في نظر أيضا إنه قال من بعد وصية يوصي ماهلش من بعد و... يعني شوف قوله يوصي فعل لكن جاء بالدين بقاء باسم باسم الجنس له الدين والاسم أقوى من من الفعل في اللغة العربية نعم مول يا محمد جيد وهذا جيد من اللغة لإن بل تفيد الإضراب على ما قبل لتأكيد ما, إيه؟ ما بعد كما قال تعالى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يعني بل يزيدون على المئة ألف فإضراب عما قبل لتأكيد ما بعد واضح فإذا أو تأدي فعلا في لغة العرب بمعنى ماذا بمعنى بل كمنه قوله تعالى أفإن مات أو الراجح إن أو هنا بمعنى إيه بل لإن النبي قتل قتلا عليه الصلاة والسلام كما أكد بذلك بعض من الصحابة وأشهرهم من مسعود صحيح؟ فهذان وجهان فعلا من اللغة هنأتي إلى هذه المسألة التي معنى لماذا قدمت الوصيح؟ لا مش ال... الاضراب لا يقتضي حسب ما قبل يا استيس يا اخي لا. لا لا لا دي قضية في انت اسأل عليها للغة عندكم قضية بل والاضراب على ما قبلها اللي ان حصل فيها اشكال في الدورة الصيفية انت ما كنت معا لبعض طلبت دار العلو وكان في جواب من عند سفيان عمرو جاي واخد بالك فالاضراب لا يعني الاضراب عن ما قبلها يعني الغاء طب ما قال تعالى وارسلناه الى 100000 ايه ها الغاء ما قد ان مئة ألف لكن هو الغاء شيء ان هم 100000 بالتمام لا يا ولا فقال بل يزدون فالغا هنا ماذا كونهم لا يزيدون وأكد على كونهم ماذا مئة ألف. واضح ومنه قوله تعالى أفإن مات أو على إنه قتل لكنه برضو ما إيه مات لإنه جانب القتل فيما كانش جانب قوي واضح هو أكل ولفظ ما أكل فالسم سرى فكان السم له أثر في قتله ولكن أجله محتوم بالموت لقوله تعالى إنك إيه ميت فحصل إيه اشتراك الأمرين مع لكن لا يمكن أن تسميه قتلاً ليه ولي قضية الشر واضح بدليل أن في خلاف هل قتل المرأة اليهودية التي سمته ولما قتلها والأهل العلم تنازعوا منهم من قال لم يقتلها ومنهم من قال بل ايه بل قتلها ليه لأن هل هي تعتبر بهذا قاتلة ولما تعتبر قاتلة وهي مسألة مشهوره في الجنايات لها شبه اسمها مسألة صرايه الايه الجراحه كان واحد ضرب واحد ضربه الضربه نفسها عاديه ولكن ادى الامر الى صرايه الايه جراحه خلاف ما بين اهل العلم هل يعتبر بالجرح الأول ولا يعتبر بصرايه الايه الجراحه فيعني اذا هنرجع للمساله ان بالما ما خدش الاضراب الايه الكلي على ما قبلها ما هو نفس جوابك السابق قول يا مر في اشتراك حق يعني طيب نقول فائدة فقدم الله تعالى الوصية على الدين ذكرى وقد أجاب على ذلك أهل العلم بجملة من الأجوبة منها الأول إنما هذا من باب التأكيد على حق الموصى له وذلك لما عهد من الناس أكل ماذا أكل الوصايا فحب أن يؤكد على هذا الحق يعني لا تأكلوه فقدمه على ماذا على الدين لأن عهد الناس أكل ماذا الوصايا وإهدرها ثانيا إشارة إلى وجوب إخراجها فقرنها بواجب لا منازع في وجوبه خاصة أن الدين غالبا ما يكون مرهونا يعني مرهونا يعني يبقى سعيد في مقابله راه أو كذا فلا منازع في وجوبه ثالثا لكون الدين لهم مطالب بل وثابت دين له مطالب وثابت بأوراق سبوثية بخلاف الوصية فإنها في الغالب لا يكون لها مطالبا على وجه الخصوص لأنها تكون وصية عامة أحيانا أو أن الموصى له ضعيف لا يقوى على المطالبة رابعا أن الدين له مقابل وعوة فنفس الورس تطيب به ليه لأنه عارفين أن أباهم في مقابل الدين اشترى أرض اشترى بيت فبالتالي عنده الدين بما في مقابل عوة فتطيب نفس الورس في, في إخراجه بخلاف الموصي أو الموصية فإنها محد ماذا محد تبرع والنفس مجبولة على ماذا على الشح وعدم الإنفاق كما قال تعالى نعم قال قل لو أنكم تملكون خزائنا رحمة ربي إذا لأمسكتم قشية الإنفاق خامسا لكون الناس يسارعون إلى قضاء الدين حتى أنه يوفى بأسرع أو في أسرع وقت. لما يعلمون ما يلحق المدين من الإثم والعذاب بخلاف الوصية الناس فعلا تسارع إلى إخراج الدين لكن تجد عند الوصية تتلكأ فقدم الوصية عشان يقول لهم لا تتلكأوا في الوصية ما تسارعون في الديل سادسا وهذا من باب التحديد على الوصايا لأنها شريعة مهملة فضلا عن كونها واجبة لأن الناس غالبا لا يوصون في أموالهم شف فعلا كده أكثر الذين يموتون لا تجد لهم وصايفين في أمواله فقدم عشان ينبه الميت أو المورث إلى أن الوصية ماذا إلى أن الوصية واجبة ولأن أو يحدد على إخراج الوصاية لما فيها من تعميم النبط عاشرا سامنا ولا سابعا سابعا كسرت الوصاية بالنسبة للدين فالدين قليل نادر يعني غالبا المورس ده اللي بيبقى سايد مال ما بيبقاش عليه ديون في الغالب فقدم الوصية باعتبار انها ايه كثيرة بالنسبة للدين ومعروف ان ده اصل في التقديم والتأخير في كلام العرب الاخسرية مقدمة هو الذي خلقكم فمنكم ايه كافر ومنكم ليه قدم الكفر والكفر شر منين شر كيف يقدم الشر والكفر على الإيمان والخير ليه لأن الكفر ماذا غالب طيب ناتية طلبة العلم قوله تعالى أو دين هنا معنا في الدين مسألة أو ثلاث مسائل يا ليتنا نخذها اليوم إن شاء الله تعالى نقول مس قوله تعالى أو دين مسألة في تزاحم الديون مسألة في تزاحم الديون أولا أو مقدمة أنواع الدين أول نوع من أنواع الدين هو تجهيز الميت ومؤنة الكفن والغسل والقبر يبا هذا أول دين تنشغل به الترك ثانيا الديون المتعلقة بعين التركة يعني رجل ترك بيتا ولكن هذا البيت ماذا مرهون بماذا بدين يبا دي اسمها ديون متعلقة بعين له ترك أرضا ولكن هذه الأرض عليها ماذا عليها ضريبة أو عليها كذا يبدأ اسم دين متعلق بفين أو ترك أرضا عليها أقصار يبدأ اسمها ديون متعلقة بفين ثالثا الديون المرسلة وهي التي لا تتعلق بعين الترك من سلف وقرض وأجرى ونحو ذلك رابعا ديون الله عز وجل من الزكوات والكفارات والنذور ونحو ذلك واضح يا طلبة العلم بهذه أربعة أنواع أو صور من الدين تتعلق بالترك صحيح, صحيح؟ قلت ولا إشكال في استفاء الترك جميع أنواع هذه الديون وإنما الإشكال في تزاحم هذه الديون بحيث أن فعل أو أن قضائه إحداها يمنع او احداها يمنع الاخر قضاء احديها يمنع الاخر وفي ذلك خلاف بين اهل العلم وهي المساله الاولى مؤنه التجهيز فقد الحنابلة على سائر على سائر الديون يعني لا ننظر في أي دين يخرج أولاً مؤنة له تجهيز وذلك بالأدلة الآتي الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بتجهيز الميت وكفنه قبل سائر الديون بل ما كان يسأل عنها إلا ماذا بعد تجهيزه ثانيا لأن حق الميت في مؤنة التجهيز أقوى من حق ماذا؟ من حق غيره وحق الميت غالب ثالثا بالقياس على نفقة المفلس هل المفلس هنا يلزم بأن يبيع سيابه وستره وكذا لأجل غرمائه الجواب لا يعني لو مفلس عليه 100 جنيه ويلبس قميصا ولو كان هذا القميص سمنه 100 جنيه لا يلزم بماذا بخلع سيابه التي عليه دي مسألة أخرى مسألة أخرى ادري. لكن في النهاية دعنا من المئة الجنين هو يلبس ثيابا هذه الثيابة الثياب عرفي ولو بيعت لا تباع بفلس شان نخرج من الخلاف يلزم ببيعها وإعطائها للمدين يعني كان المدين قال أنا أخذ ثيابه سمنا للدين القاضي يقول له اخلع ثيابك له جواب طبعا لا نفقة المفلس ولباسه مقدم على حق غرمائه لكن لو شيء من الطرف والتفكه لا يؤخذ منه يا لو عنده في بيته شيء من الطرف كتلفاز ولا كذا يؤخذ هذا تمام لكن لو ليس عنده إلا ماذا ما يقتضيه العرف أن يعيش به ماذا رجل ما يؤخذ منه واضح فإذا قدم في الدنيا حقه على حق غرمائه فإذا قدم في الدنيا حقه على حق غرمائه قدم فين قدم في الموت حقه على حق غرمائه رابعا ولأن واجب تكسين الميت وتجهيزه وقبره هو من أعظم الواجبات وأخواها الشيخ الدكتورة عبدالعظيم مطعنة رحمه الله تعالى وكانت لي لقاتي مع الشيخ رحمه الله تعالى علمية وإن كانت قليلة والرجل يعني يعد أستاذ لغة وبلاغة فالمهم كان له نظر قوي جدا في آية يعني صورة عبسة ما هو النظر قال ثم أماتهم ها؟ شوف الفاء بتاعت الضمير الفاء ب... هنا التي هي فاء الترتيب والسرع والعجل بينما نتكلم في الآية جاء بثم لما جاء عند الموت جاء بماذا بالفاء إشارة إلى سرعته قبره ودفنه وهذه السرعة تقديم دفنه على سائره قلت وفي آية سورة عبس نظر قوي لأستاذنا المطعن رحمه الله تعالى ومن بركة العلم نسبته لمن إلى أهله وما أقصر اللصوصية والسرقة في العلم هذه الأيام والمتشبع بما لم يعطى كلاب السوبيه ويوشك أن يفتضح وسنة الله في من أراد شهرة بلباس غيره أن يعريه الله تعالى منها ليعرف الناس حقيقته والله يعامل الإنسان بنقيب قصده وقد قال ويحذركم الله نفسه تمام وهذا لا يشين طالب العلم أن ينسب العلم إلى من إلى غيره فحيح. لأن النقل علم كون يقول قال فلان قال فلان, فلان هذا أدنى مني وأصغر مني سن هذا يعد علما ولما يعد علما هذا يعد علما ولذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثني تميم الداري فخذوا هذا الأدب تمام هو أدب علم لأن اليوم الطلب من الطلب من يكاد يصطو على علم أستاذه سطوا كاملا حتى رأينا كتبا والله رأيت كتابا من الجلد إلى الجلد مسروح سرق كاملا سرق كاملا بلا كلمة وبلا حر والرجل نسبه لماذا إلى نفسه يعتمد على أشياء زاكرة في الناس أنها ايه؟ آه تنسى وسبحان الله لما أرسل إليه في هذا كل العمل في الطبع الأخيرة إيه؟ هذا البحث منقول من كتاب كذا بأحرف إيه؟ صغيرة جدا على طريقة ماذا التدخين ضر جدا بالصح على طريقة شيء لكن إعلان الكلبطرة يملأ العين وكينج سايس والرجل مش عارف رعاة البقر وما رعاة البقر إلا الرصوص في الأصل رعاة البقر الأمريكان دول مش فروسية أو كذا دكانوا لصوص وقد فضحتهم في هذا قصة مشهورة عندهم قصة العظماء السبعة تفضح حقيقة رعاة البقر ما هو مش يعني كالعرب كده أو أهل فوارس أو أهل فروسية وبطولة وشهامة ومروء المهم يعني فنعود فالرجل شوف هذه النصوصية وكتب إيه؟ منقول مش عارب بكذا بخط إيه لا ما يصلح هذا ما يصلح هذا فانتبه واضح فشوف هنا الدكتور مضعاني جزاء الله خيرا قال فتأمل كيف قال الله تعالى ثم أماته فأقبره فاستعمل ثم ثم استعمل الفاء والفاء حرف سرعة وتعقيد في لغة العرب بما يفيد ماذا وجوب سرعة ماذا قبره ودفنه وهذا مما يفهم منه وجوب تقديم ماذا؟ مؤنة التجهيز والدفن على سائر المؤن ومن نظر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بتكفين الصحابة ولم يسأل عن ديونهم والغالب في الصحابة أنهم كانوا ماذا أصحاب ديون لأنهم كانوا أهله فقر وعوس وزهد في الدنيا وهذه ضريبة الزهد أما المذاب الثاني نعم لا ما جاهس الكفار يا محمد قبرهم لماذا وما ألقاهم في قبورهم بكرامة إنما ألقاهم في القليب و... أصلي هنا مفيش تجهيز يا محمد المسألة مبنية على التجهيز لكن نحن نسلم إنه هو قبره ودفنه ده إكرام لبدنه لكن يعني أتكلم في قضية تجهيزه هنا ما فيش مؤن التجهيز هنا في فيها نقطه ما هنا ما فيش معنى التجهيز بقدر ما في معنى حق الاب تاكيد على حق الاب فالدلاله بعيده وبعدين ما ذكر من الادله يكفيه نقول المذهب الثاني تقديم الديون المتعلقة بعين التركة أو المرسلة على مؤنة التجهيز وهذا مذهب جماهير أهل العلم هنا ملاحظة دايماً, أو مش دايما غالبا بتلاقي الحنابلة في جمب والجمهور في جمب حد سأل عن سر هذه المسألة يوما من الأيام سر المسألة ظاهر ليه؟ لنخل باله إن مذهب الحنابلة هو أسعد المزاهب بالدليل لما ديجي تنظر إلى الدليل في المزاهب الأخرى لن تجده في كسرة وقوة الدليل عنده فهذا ما أدى إلى كسرة المخالفة ثالثا لأن مذهب الحنابلة جاء متأخرا عن مزاهب السلاسة فكأنه نظر فيها وبحثها وما خض ثم خرج بقول إيه راجح عندنا هذا واضح ثالثا لاختلاف أصول الحنابلة عن أصول غيرهم يعني عند غيرهم كالمالكية والشافعية والأحناب أصول ممكن تخليهم يتفقوا شوية لكن عند الحنابلة أصول هتخليهم ايه؟ يفرق من الحنابلة أرحمكم الله أنهم أهل دليل إلى حد ماذا الرواية الشادة عندهم دليل حديث الضعيف عندهم إيه دليل. واضح قول الصحابي عندهم دليل لكن المزائب الأخرى ما عندهمش الأصول دي أو إن وجدت لا توجد بيه بنفس القوة الموجودة في مزاب حنابلة وده سر خلاف الحنابلة للجمهور كثيرا نعود للمسألة فنقول ليه بقى قدموا قالوا لأن هذه الديون أسبق أسبقوا في الزمة من ديون التجهيد والحكم لماذا للأسبق عندنا قاعدة من سبق إلى شيء فهو إيه أولى به وده سر حكم داود عليه السلام للمرأة الكبرى بالولد ده مسألة مهمة جدا هو ليه داود دا قضى للمرأة الكبرى هل قضى داود بغير علم أعوذ بالله وحشاء ده لكن داود قضى بقضاء شرعيها هنا قضى به للكبرى لماذا لأنه كان في يديها فقضى به لمن للأسبق ودي قاعدة شرعيا ليه الحيازة الشيء ملك زي في القضية لكت مصارى لما كان بعض الملاك العمارات من كم سنة بيغشوا وبيعوا الشقة لأكثر من مشتري فكان بتبقى مشكلة عند وكيل نيابي بيخذ بالشقة لمن للذي سبق وسكنها فهذا تكون الشقة إيه ملكا وحقا له بالحيادة وغيره بقى ينازع في حقه عن طريق قضاء فإذن داود قضى بقضاء شرعي إنه قضى به للكبرى لسبب إن الكبرى ماذا أسبق إليه وهي التي حازت من وسالثا ان حق الكبير مقدم على حق إليه فإذا تنازع حقان تنازع اثنان في حق وكانت هناك ايه مكافاه او في الحقين ما وجه الترجيح ها الكبير لان حق الكبير في الشريعه مقدم ايه يبقى ده دا قضاء داوود عليه السلام ده وجه قضاء سليمان القرينه وده استنبطه من حكم شرعي انت ممكن تقدم القرينه على شهاده الشهود ممكن تقدم القرينه على شهاده الايه شهود يعني لو شاهد شيد ان فلانا قتل فلانا لكن جت قرينه انه ما قتلوش كانه ماذا قتل في الجاهه اليمنى وده بيستعمل يده الايه اليسرى دي قرينه قوية ولا لا لأن اليد اليمنى بالنسبة له عجزة لا يستطيع أن يطعن بها أو يضرق فعندئذن يكون الطعن في الجهة اليه. اليسرى بينما طعن هذا رجل كان في الجهة اليه. ممكن القرينة دي القاضي يقدمها على شهادة من الشاهد الذي شهد عملية القاتل فإذا وجه قضاء سليمان الحكم بالقرينة واضح وجه قضاء داود من سبق إلى شيء فمسألتنا هنا إن دين الغرماء أسبق من دين مؤنة تجهيز واضح فقالوا عليه يقدم دين الغرماء على ماذا على دين مؤنة التجهيز لأن الأسبق له الحق وثانية لأنه أقوى في الوجوه من جهة أن مؤنة التجهيس يمكن تداركها لأنها مؤنة يسيرة وهناك قائم بها معنويا إن الناس لا يمكن أن تترك الميت بغيره بغير كفن او تجهيز فبالتالي لكن مؤنه ال هذه لا يمكن حد ايه يقوم بها ثالثا ولان دفنه بغير تجهيز ما ترتب عليه اسم بالقدر الذي يترتب على دفنه ماذا مدينا وغارما يعني هاب انه هو دفن بغير تجهيز الا ترتب على ذلك فوات واجب شرعي صحيح قد يعذرون فيه لكن لو دفن بديون وغرم هذا فيه عذاب وفيه اثم فده قوي جدا لتقديم حق غرماءه على ماذا على حقه رابعا وأن حق غرمائه أقوى من حق نفسه لأن الغرامة أو لأن العقوبة وجبت فيه بما أخذ من الزين يعني كأننا نحن نقول إن هذا من باب تغليز العقوبة في باب الذين إن إحنا نقدم حق الغرماء ولو لم يبقى له شيء يجاهز به قلت وخاصة وباب قضاء الدين باب ماذا؟ وباب تجديد ووعيد في الشر. طيب هذان القولان يا طلبة العلم مع فرشيهما بذكر المذاهب والدليل فالذي يرى الأول رحمة بالميت يرفع يده آه كوي ما أحب هذه الشدة في طالب العلم وما سمعنا لك صوتا هذا اليوم فلا أسكت الله لك حسا يا هاني طيب حتى تتهيأ للجواب نسمع غيره أولي أمحمون مم. لا دي مسائل يعني احنا متفقين عليها ان لو الدائن الدائن لو امواله استوفت الديون وجمعنا بين كل الديون لا بقى ثانيا انه الاصل في مؤنه التجهيز كما تقول المعروف يعني انا ما اروحش اجهزه فعلا ان النقطه دي جوهريه ما اجيب له فعلا زي انت بتقول مثلا أروحت فينه خارج القاهرة عشان يتكلف ماذا تكلف مؤنى عالية مرشت فينه مثلا أو أجبله صرادك ضخم لاستقبال المعزين فإذا هنا المسألة فيها ضف وهي مؤنى التجهيزي بالمعروف وذلك هلأي في منظومة القلائد البرهنية للبرهاني أنه نص على ماذا على أن تجهيزه لم يبغي أن يكون ماذا عرفا وفق ما يقتضيه العرف فانت احسنت ضبط المساله بان مؤنه التجهيز هنا هي المؤنه الايه العرفيه الشرعيه ماشي لكن بنتكلم في مسألة هل تقدم ولا ما تقدم طب ما هو يقدم الأعظم على الايه على الأد... على الاذل يعني الاولى القيام بالأمر الاعظم مش كده ولا نقوم بالأمر الأدنى قول يا محمد <تصفيق> va va la to pasta al altro che la cosa يا اولى يا اولاد يا اللي هي قضيه نفقه المفلس يعني أحسن. هذا اقوى دليل ما سال عن الدين الا بعد ماذا تجهيزي صحيح لما قدمت الجنازة ووضعت بين دين الصلاة فلو كان دين الغرماء مقدم على التجهيز لسأل قبل ذلك صلى الله عليه وسلم أول يا أبا ولا ما عندنا الزواج المذب الثاني لا شك إن هذا نص يا أخواننا والأدلة الأخرى لا تقوى فليست نصية هي إنما هي قواعد عامة صحيح أو إنها هي من المفهوم ولا شك إن النص هنا قوي جدا يمكن يقوم بها غيره لأن من ماتوا عليه دين فعلى فكرة من أصل وضع بيت المال في الإسلام هو قضاء الدين من بيت المال ها لا يعني يمكن عندنا نظر قول للصحابة أصلا كانوا بيتهيأوا لإعداد ماذا التجهيد وكانوا بيعدوا أكثانهم وكذا قبل ماذا قبل مسألة الدين فممكن يكون هو أسبق بهذا الاعتبار باعتبار إعداد وتجهيد أولي يا محمد نحو عدد يوم هذا الذي احد ماده التقي طيب ما يشحن هذا القدر عشان المساله الاخرى قلت ولا شك أن المذهب الأول أرجح من المذهب السان في أن مؤنة التجهيز مقدمة مقدمة على سائر الدين وذلك بالاعتبارات الآتية الأول النص من النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الدين بعد التجهيز لا قبل وسانيا أن أدلة المخالف لا تقوى في دفع دلالة الدليل السابق وإنما هي من المفهوم أو من القواعد العامة التي ينازع في كليتها سالسا هو نمونة التجهيز حق يسير قرى عمل المسلمين على تقديمه ولم نرى من عمل المسلمين أنهم أخروا تجهيزه ودفنه إلى قضاء دينه رابعا وجوب مؤنة التجهيز في ماله لا نزاع في ذلك بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلف في كفن الصحابة ماذا أن يجعل على أقدامهم الإذخر بما يذل على وجوب مؤنة التجهيز في ماله وجوبا قوية لنشوف قال كفنوه في سوبيه والظن أن السوبين, السوبين ماذا قد لا يستوعبان بدني وقال ضعوا على قدمه شيئا من الإذخر فلم يتكلف أن ياخذ من مال من من مال غيره بما يدل على ان مؤنه التجهيز واجب في ماله وجوبا قويا وهذا الوجوب القوي ينازع وجوب ماذا قضاء الدين خامسا إن الغرماء في الغالب يتسامحون في الوقت وهذا يعد منهم إسقاطاً لحقهم في الزمن مما به أن مؤنة التجهيز تقدم لأنها أقوى في الوجوب الزمني يعني غالباً يبقى له دين على ميت ما يعمله ما يرحش يطالب به ماذا ساعة الوفاء في الغالب ماذا؟ بينتظر حتى تبرد الصدور وتسكن الخواطر وهذا الغالب فعلا من الغرماء يدل على إسقاطهم حقهم في ماذا؟ في التقديم وتقديم مؤنة تجهيز يبقى أنت بتنازع في تقديم حق هذا الغرماء طب الغرماء أنفسهم أسقطوا حقهم بأنفسهم بأنهم لم يطالبوا ومتنساش نقطة مهمة جدا في المسألة وهي قريان عمل عمل الأمة واضح. سادسا وأما الجواب عن أدلة المخالف فإن كان الدين أسبق من جهة الوقوع فمؤنة التجهيز أسبق من جهة الوقوع في حق الميت كما افادت ايه سوره ماذا عبس وانه لا معنى لعقوبه الميت ها لأن العقوبة لا تكون إلا بشرع ونص وأن حقه مقدم على حق غرمائه كما هو ظاهر المسألة الثانية تحت مسألة تزاحم الديد وهي مؤنة التجهيز مؤنة التجهيز مؤنة تجهيز الزوج وفيها أربعة مزاهب لأهل العلم القضية دي لا علاقة بمسألتنا نعم لأن هل نخرج تجهيز الزوجة من مالها قبل الوصية وقبل الإرث ولا ما نخرجه مؤنة تجهيز الزوجة من مليك طيب في أربعة مذاهب لأهل العلم مع الاعتبار بأن مؤنة التجهيز ينبغي أن يراعى فيها أن تكون عرفية منضبطة بعموم قول الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولا يدخل فيها ما يكون من الابتداع ومحدسات الأمور كمثل الزبح عند نعش الميت وإقامة السراضخات واستخدام القراء فليس هذا من مؤنة التجهيز الشرعي المذهب الأول أن مؤنة تجهيز الزوجة تلزم الزوج سواء كان معسرا أو موسرا كانت الزوجة فقيرة أو غنية لبأ أول مذهب نية الزم وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة طبعا مش كل الحنفية المالكية بعض المالكية وبعض الحنفية برضو بعض الحنابلة عزرة فليس مذهبا مطلقا له صحيح واستدل له بأن عقدة الزوجية باقية وهي دي مناط المسألة تحقيق المناط المسألة هل عقدة الزوجية باقية ولا ما هي باقية فقالوا أن عقدة الزوجية باقية ودليل بقائها أن آثار هذه الزوجية ماذا موجودة من الإرث صحيح ومن عدم جواز نكاحه أمها أو نحو ذلك أمها لددل على أن الزواج إيه؟ ومتى بقي الزواج أو بقيت آثاره بقيت أحكامه وهي وجوب نفقة الزوجة على الزوج ويتأكد هذا بأن النفقة نفقة المؤنى هي أشبه بنفقات الحياة الضرورية من الملبس والمسكة هذا وجه المسألة عندهم إن نفقة الحياة هنا تشبه نفقة المؤنى فلما وجبت السكنة والملبس في الحياة لما وجب الملبس والسكنة في الحياة وجب الكفن والقبر بعد الحياة لسه لسه هذا المذهب الأول المذهب الثاني لا تلزم الزوج وهذا مذهب بعض المالكية والشافعية وبعض الحنابلة هذا مذهب مالك شفعي حنبل قالوا لأن المال معصوم لأن المال معصوم وأن المال لا يؤخذ منه إلا لحق الشرع أو لطيب نفسه ولأن علائقة الزوجية قد انتهت بالموت والشرع قد حدد ما يجب من النفقات أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا السيء وليس لها حق زائد فوق ذلك المذهب الثالث وهو التفريق بين حال اليسار والاعصار فتلزم على شرط يسار الزوجة الزوج وإعصار الزوجة لكون هذا من حسن العشرة والوفاء ولانعدام المفسدة يقويه بقاء شيء من علائق الزوجية والله تعالى علائق الزوجية والله تعالى قال لينفق ذو ساعة من ساعته المذهب الرابع أنها تلزم الزوجة لكون المال معصوم ولكن مع شرط يسارها ولأن جانب الزوجية أو بقاء جانب الزوجية ضعيف شيئا ما هذه أربعة مزائب الأول تلزم لأن الزوجية فيها معنى البقاء معنى الوجود فتلزم ولأنها أشبهت نفقة الحياة من السكنة والملبس ماذا بالثاني لا تلزم لأن المال إيه؟ معصوم ولأن علاقة الزوجية انتهت بدليل أنه متى ماتت زوجه الصباح جاءت أن يتدوج أختها الظهر الضحى ماشي او كما قال الموجوع الضحى اما المذب الثاني قال لا بانها المذب الثالث تلزم على شرط يسار الزوج لانه ما في مفسدة ولان هذا من المرؤة صحيح مذهب الرابع قال لا هي تلزم في مال الزوجه على شرط ان تكون الزوجه ايه موسره لماذا مثلا بنت على شرط اليسار والاعصار عند مذهبين وعند المذهبين الاخرين ان بنت على ماذا بقاء علاقه الايه الزوجيه يبقى عشان نحل الاشكال في المساله ارجو لا تتماهلون حتى ابداكم بالسؤال لا تراجعوني في أمر حتى أراجعكم فيه صحيح لأن الهجوم على الفكرة هكذا يقطعها فهنا أرجع إلى المسألة قبل أن تنقطع الفكرة مناط المسألة هنا هل الزوجية باقية ولا غير باقية ماشي هذا أول شيء بقاء عقدة الزوجية هل عصمه مال الزوجين هي بالمعنى العام الذي تدخل فيه مؤنه التجهيز ولا ولا عصمة الزوجين ليست بهذا المعنى العام بدليل ان في تسامح في مسألة المال بين ماذا بين الزوجين ولا في تسامح موجود وهذا التسامح يدل على ان العصمه ليست بالمعنى, بالمعنى العام بدليل ان كل زوج ساكت عما يفقد من جيبه صباحا ولا يراجع امراته في وكانه ينام في عرض ميدان رمسيس يبقى قضيه هنا عصمه المال هل هي بالمعنى العام المطلق بحيث لا يجوز قربان المال ولا لا الأطل السالس في المسألة وهي قضية المرؤة هل قضية المرؤة هي ملزمة ولا قضية المرؤة غير ملزمة صحيح لأن فعلا من المرؤة أن الزوج يتوليه تجهيزه امرأته وهذا من باب الوفاء ومن باب العشرة فحفظ العشرة بينهم واضح فهل المرؤة ملزمة ولا غير ملزمة وهذه قضية مهمة جدا يعني لو قالت لك امرأتك مرؤة اكتب لي إيه؟ هذا البيت ملكا لي هل هذا يكون ملزما لك ولا ما يكون ملزما تمام ولا أنيس منصور في عداء المرأة ولا أنيس منصور في عداء المرأة هذه المسألة الثالثة واضح المسألة أو النقطة الرابعة في المسألة نعم وهي قضية الاعتبار بالإعصار واليسار في المسألة طيب إذن المسألة منبنية على هذه الأصول الأربع فمن يقول بأن النفق على الزوج يرفع يده ليس من على الزوج يا أحمد لماذا طب هنا جانب بقاء عودة الزوجية قوي ولا ضعيف ما هو في المقابل ما هو جانب ضعيف بدليلنا لو ماتت ممكن يتزوج أختها لو كانت رابعة يتزوج خامسة فين في الحال ما يدل على إن, أن عقدة الزوجية ماذا ما أنا أكلم في مزيئة أحمد مولي نعم أنت قلت بقاعه فأنت الآن نزعني هل بقاء عقدة الزوجية أقوى أم انفصام عقدة الزوجية أقوى لأن لا شك أن عقدة الزوجية باقية من جهة ومنفصمة من, من جهة منفصمة من جهة أنه ممكن يتزوج واختهى عمتها خالتها في الحال وهي غير باقيه من جهه ايه او باقيه من جهه اخرى بدليل انه فيها بدليل ان امها حرام عليه بدليل انه وما تتكشف عليه الا انها ماذا الا انها ماذا زوجة فهل جانب بقاء عقدة الزوجية اقوى ولا جانب امتصاص عقدة الزوجية اقوى هي دي مناطق مثلا قول يا محمود كما أنه هو أولى بها غسلا فهي أولى به ماذا نفقة وإيه؟ ومؤنة وهذا مفهوم قول قول يا شيخ منت. طيب محمد وأن لنت لست على المزال مش على المزال قول يا أبا داود ده مقارنة فعل ما هو إحنا معنانه نازع في بقاء العقدة نعم غير تتكلم في المصالح لكن المصالح دي تلزم في جانب الاستحباب وليس في جانب الوجوب وذلك إحنا معنا الترجيح يقول أنه ده مستحب أن تكون من مؤنة الزوج وده القول الراجع عندي أنها تستحب استحباباً أكيداً أن تكون من مالي للزوج وده مذهب جمع ومذهب جمع قوي قول يا محمد زوجها يعني من باب كما قال أحمد الغنم بالغرب صحيح لكن عندما تتكلم في زوجة موسيرة والموسيرة دي أصلا خارجة من الخلاف عندهم من أهل العلم من قال الموسيرة عليها إيه؟ نفقاتها ده في القنة ده مجديه يا أم ده مجديه تتكلم في حتة تانية خالص ده ده الحور العين وجاء بفعل جعل عشان يفيد انها دائما بكره انت متزوجه لما تتزوجك يقول لك من اخر قول <تصفيق> الزواج بيغير المذهب صدقني على لو طلب ما ولا تنسوا الفضل بينكم هنا يا رجل من باب الإيه؟ من باب الفضل والاستحباب صحيح كان في باب الوجوب واضح باب الوجوب ماذا بيدل على بقاء عوضة الزوجية هذا مذهب من قال تجب قول يا محمد فين إنه جهزا جهزه على وجه الاستحباب مش على وجه الإلزام دلو سلمت لك غيره المذب الثاني بقى أنها لا تلزم في مال الزوجة خلاص والنوم سلطان على السلطان لا بس عليك فضل قول يا محمد تلزم الاستحباب ناشئ Ha. Ha. Sahih. Ahsanta. Ahsanta. لكن هو لا شك هل عصمه المال تشمل مؤنه التجيج ولا لا تشمل بدليل لما قالت ان لا اخذ ملئ بسفيان الايه الهنه شوف هنا كلمه الهنه دليل على شده عصمه الايه على عظم عصمه مال حتى بين الزوجين بمثالا معتبر نقول <تصفيق> <تصفيق> الزام مش الزام في الزام ما فيه يعني فعلا جابه زي ما الراجل مثلا يرون المخارم مروءه المروءه في الطرقات او سير حثرا هذا ما فيه الزام احسن احسنت يا محمد قطعه جاهزه قول كل خطيه صحيح؟ فكيف بقى إذا كان هذا المذهب المتدوج والمتدوج كيف ما أقول وقت تكشل في الطريق لابد منه <تصفيق> قلت وأما كونها تستحب ولا تجب في الزوج فهذا مذهب جمع فهذا مذهب جمع قوي من بعد ولا تنسوا الفضل بينكم وما فيه ما تقتضيه المرؤة وحفظ الجميل يتأكد هذا إذا كان الزوج موسرا غنيا مع بقاء شيء من علائق الزوجية أما اللجوم فلا لأن قانب عصمة المال قوي والمال لا يستحل إلا بيقين أو بطيب نفس ولا يقينها هن خاصة أن بقاء عقدة الزوجية من جهة ضعيف والمرؤة ليس فيها الزام ولا والإعصار واليسار كما قال محمد معتبر في كم من نفقة أو كيفها وليس معتبرا في أصل ودوبها وإلا خرجت من مال الزوجة إذا كانت موسرة فإن لم تكن فالمسألة ليست عملية لقريان عمل الناس على تولي الزوج ذلك بإجاب عرفي طيب هذه المسألة رقم كم الرابعة والعشرون نسك عليها شوية الرابعة والعشرون هو باقي مسألة في الدين قلت قوله تعالى أو دين غير مضار عايش مسألتك باقي يا فنصه على الإضرار هاهنا فيه نقطة حسنة ما لم ينص في غير آية لأن غالبا ما يكون الإدرار في جانب الزوجية لا في جانب الأبوة أو البنوة يعني في آية الأبوة والبنوة يصيكم الله في أولادكم ما ألش غير مضار ليه؟ لأن غالبا لا يظلم الإنسان أباه ولا من ولا أمه ولا ابنه لكن الظلم ممكن يكون بين من بين الزوجين فعلا كما في قصة عثمان الشهيرة لما طلق الرجل امرأته في مرض ماذا في مرض موته قلت يشهد لهذا الوقع زمن عثمان من طلاق الرجل امرأته في مرض موته اذن فل لدينا مع اضرار وصوره الدين كما لو اشترى شيئا تافها بمال عظيم دينه يعني واحد قبل ما يموت راح جاب واحد صاحبه حيله فقال بيع لي ايه دي بمليون جنيه وانا لك ورقه الدين عشان يضر بمن بورسته وده بيفعله بعض الناس كحايل ممكن يجي على ابنه يقول له ايه بيعلي ايه كذا الساعة دي بمليون جنيه عشان عايز يفضل مين هذا الولد فبدأ اسمه دين ايه دين مضار كفشراء الشيء التافه بالمال الايه العظيم واضح فهذا من الدين المضار لا يقع هذا الدين الايه لا ويرد هذا البيع يفسخ واضح وصورته كمن اشترى شيئا تافها بمال عظيم لان هذا اولا من السفة الذي يحرم الشرع فيه هذا التصر وسانيا لأنه من الحيلة والحيل المسخط لواجبات فهي حرام جاء النهي الصريح عنها ثالثا لعموم القاعدة الشرعية لا درر ولا درار ورابعا لأن مثل هذا التصرف باطل شرعا من الأساس وحق الورسة هاهنا وإن كان حقا مستقبليا فيقضي على هذا الحق السابق لأنه حق ضعيف قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو تيني خيرا مضار بهذا إن شاء الله تعالى تنتمي مسائل الدين يا طلبة العلم وأذن الله لنا أن نمتقل إلى مسألة ماذا الكلالة مسألة الكلالة وهذا من باب تتمة الكلام على الآية وطبعا لازلت أقول الصبر الصبر يا طلبه العلم على ما نحن فيه وما تصدينا له من شرح باب المواريث لماذا لاسباب لان دائما المقدمات تكون هكذا طويله ودائما المقدمات ما يكون فيها من الاسهاب والبسط والتفصيل والتاصيل والتقعيد لتعلم واضح خاصة أن بعضكم جديد على هذا العلم واضح خاصة أن هذه المقدمات التي سنبني عليها الشرح الشرح وفاهمها وهضمها واستعابها سيسهل أمرنا بعد ذلك واضح لنلتقي على خير في الأسبوع المقبل مع تتمة الكلام على هذه الآية في مسألة ماذا؟ الكلالة ان شاء الله تعالى ولعلنا ننتقل منها إلى مسألة الكلالة الأخرى لنربط بين المسألتين إذ يحصل إرادة المسألتين معا لتعلق المسألتين ببعض إن شاء الله تعالى وعليه فسوف ندخل لزاما في في مسألة آية الثالثة من آيات التوريث كتاب الرحبية منظومة الرحبية بإذن الله تعالى في الاسبوع المقبل طبعا ما بقي معنا وقت خاصا نتقاوزنا الساعتين بربع ساعة بل بسلس ساعة هذا اليوم فما معنا وقت على الإطلاق إلا من سؤال أخيكم الباقي فقط معكم هل يزمه ولي الأمر أم لا يزمه ابن تيمية قال في مثل هذه المسألة إن النفق تصير واجبا على من يرى أن نفقته الميت تلزمه فعندئذ نرى من, من يلزمه نفقة هذه المرأة فعندئذ يكون الإلزام ولولي الأمر ماذا في هذا الباب رأي ونظر واشتهاد وإلزام وسمع وطاع والله مستعان طلبت العلم لازلنا على الشرط الدائم ولازلت أنبه التنبيه الأبد أن تنصرف على أعجل ما يكون وأن لا يقف أحد بباب المسجد ولا لأي صورة من صور التجمع ولو لأخثر من اثنين فانطرقوا خاصة أن غدا الجمعة والجمعة يوم فيه شأن عظيم فيما تعلق بالعلم من الخطبة فالخطبة غدا بمسجد الدعوة والخطبة غدا إن شاء الله تعالى تكون في موضوع مهم ألا وهو صلح لما لأن الصلح يتعلق بمسائل عصرية مهمة جدا فيما يتعلق مثل المعاهدات مع المشركين أو مع اليهود تحديدا لأن مصر متهم اتهاما كبيرا في هذا الباب فالخطبة حقيقة هذه المسألة إن شاء الله تعالى تكون في الغد خطبة الجمعة والدرس إذن الله تعالى بعد العصر مع حصص درسنا التسع إن شاء الله تعالى المباركات التي تبدأ بالحلية وتنتهي بحصة التحفة السنية إن شاء الله تعالى غدا ونلتقي على خير وأرجو لا يؤخرني أحد لأني على موعد وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله صحب